والحمد لله رب العالمين والعقبة للمتظين وراء أدوانه إنا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعث إن شاء الله والتوارف وتعالى ما أنك فتاك أعلم بالله دونه من عيسى وعالد صفينة النجاة الله مطمو صفينة فيما يجب على عبد اللي يولاه هو. إذن خطاب كمانتا فيقر كمانتا يمد الله دونه وخطاب وحاكلوا لي حي وحاولي انقطاركو للا ايوك كورية حي كتاب اصل فيسا صفينة ليسية لكن صفينة مركة وناندو حي كتاب كلها كتاب كورية لولا كتاب مرد الشيخ شتاب كاللومي الساق قيبت قيبت صهوري وحن نكتب شاء الله وتبارك وتعالى تغرير الطوان عشر قيبتها ضمنها حلقية عشر عشر قبيل وحن نتاوير اي شرية الطوان كالعشر والضيق الوقت وقتها عيد الساعة ولذلك وحن نسكب في إنه من شاء الله تعالى بل سيء وحالي منه فانسينه صلى الله عليه وسلم حضرة كتابكا صفينها اللولى كتاب ككورية ككورات وصفينة النجاة فيما يجب على العبد المولاه للإله كتابكا وحنستله الإبان الصالب للصمير الحضر به رحمه الله تعالى الامام كانت صلى الله عليه السلام قيل فالله بعض صفيرة الصلاة والله يقال لنا وحاسكر الإمام عبدالله بن العضب بن يحيى الحضرمية الشافيين رحمه الله تعالى كتابة وكتبتها صلى الله ولذلك امر خاصا ويهن فصيلا أهل الصنها آخر إن بلن مبارتان مبارتان اه ان بلان وحي بد بلان او استبقوا ساوجيرو بيقالياله وحي كو اهديان فصيلا نضرتان برتان وان بين كسالكم وانت اديت انا فصيلاها غير حسييه قمارو صويا ثامن كتاب كانخه وحاويان ما هي حاويان براشنيسا لنا ديبن لكي وحادب تم السائل لا يخو بمانقو حدي مسالدا وا لغه خو بليا تراهنا كلو تغمو كلو و و دائما تركه ودمه كتشوفه موركا سفينه او دياشه الصوماليه حورج الله صوار ان سفينه لو بارن ان لا سحب اصلح لكن ايغا هدف كوديهي و صلاة علم الله روي عنهم إن الله لكن وصى الله ليابوا صلاة وحوي الصيام وحويان ديك ديكروا ويتوهم صلاة حضرة إنه صلاة هم رجعوا تعرف شيء فكتير تفقيه يعني هو خريص الجرمي ولو لا بركو ذلك لكن الله الصلاة صفينة المجان عدينة صفينة الصلاة وفسي حجة رسالة مختصرة صغيرة ورد وفسي حجة كتابك النبي الشجاء اللي يقال له اياه بي حجسية كتابك الباطل لها اللي يقال له اياه بي حجسية وحلق السيح كتابك النبي قوط الحجسية كتاب كنا قال عنه النقاش في حكومه هدهر لكن هو ويا قول الحبيب والغريب على توشيح لإله أيام ايام مره صحا ويا لغسيها وحال بوصي يتحدث فيها كتاب من المقام يلقى عنه عند الصالح وعدة ناسك لم نقيب المصري رحمه الله تعالى وعلى روح الدسية سينا كتابك المطر الزبط ليقال ايه مرض اسلامه سريحي كره زيادة بيدة أي على روح الدسية شذبا روح الدسية كتابك المنهاتي الليقال له انه الله الرحمه الله تعالى شذبا وحاى روح الدسية كتابك رساك الالله احاويك ما ورد لقصه قبيه كتابك رساك ايها لو حجسية بيب السلسلات بيننا انت وضعينها اخري انت اخري انت في قياهان انت انو لكن هو انت اصوية حيث يبيع حوائي انت اخري مختصرات هي لكن المجاة الطاقة انو اخري الصنة مطاولات للمختصرات لسوجك توابس سفينة النجاة بليت سفينة الصلاة مختصر شجاع. كتاب الله أم مصل غاية والتغريب اللي يداه عفر ضمة مني كان الله عليه أقول عرض أو الغاية هي مصل غاية وصغيرة ما معنا لأن مصل غاية ووتصغير وكتاب الميزة أو واحد كلامه أصحى الشافعية دي سوية طيب عفر ضمة كتاب الله كان مقدمة الحضرمية أما الله أمر عليه كتابه الوريقه ما فيه شويه فانو، الهوامر نور الشاوله للنسله الله سبحانه كتاب الوريقه قاموا حويان باثيقه مقاسه الله سبحانه عليه الصلاه عند الصارقه للمطيب المسجد رحم الله سبحانه كتاب الزبته الوريقه قاموا علمان المقدسم مسلمين من الوريقه فانو كتاب الوريقه قاموا رشاتيا أصل كتفسيرته لو أنت وحاوي الصواب إذا أنك جلناها صحيح.طيب لكن حاوليا أصل كمن القشافي يده وحاويه عليه إنما أبو أمك إمام الشافعي رحمه الله تعالى وسمّا جلده.وكتبت سفر غير كملان ولذلك وحاويه وأصل كمن الشافعية يده كتاب الله يقال له نهاية المطلب في دراية المذهب للمعالي الجويلي رحمه الله تعالى كتابك برحصول قابي أرضي مئة المعالي وأحاء إمام غزاني برحصول قابي كتابك البصير له يقاله البصير فينا وصير مكسي قابي وصير فينا وديس مكسي قابي وديس رحكسي قابي الله مستعال وديس رحل قابي صبحنا سعى صوت لك وحلقة السيقابية كان الله يصد به كتابك محركة كتاب إمام الروافع لي قلبه محركة إمام الروافع لي كتاب كتابك إمام النوي رحمه الله تعالى محركة أي من هاته اختياراته يقواعده لنا إمام المقيم المصري في كتاب كتابة سل وحويا عند فصارك وعدة الله صلى الله عليه أي في صوره رحمه الله تعالى أقول في السلباء فاسي اسمه حرم تحي والسلاث لكن كتبت بمرق شافعيه ويف ربان تحي اما مطوفا لقطه اما شروحا لقطه ومن مهاتك كريا الوحاوية قميس ترم ويا وذلك انتعى ان شايا لي وحاقع المصير وحاوية كمين كتبتا بمطوفة لله التنبيه في الفقه الشافعي مهدبك امام ابو اسحاق الشرازي رحمه الله تعالى محصلة و تكملة مرخص صحوي كتاب مرق الله و مختصر المذل في كتاب الرحيم الله و سعانا و حقه مجر و عبد و حكيم كتبته فتح العزيز صافي محرك الشرح لغايهها هي طفها هي وحي نجم الوهج كتاب اليدى نجم الوهج و لو شرحه وحويا كتاب المنهاج هي نهاياه فلو شرحه كتاب المنهاج صفة يحتاج ولا بشر حي سرنا كتاب الله عز وجل منهجي أو لبشر حي المغني أو اللغدانا أو بشر حي رحيم الله تعالى في المجلدة هي المغني أو خطيب الشريهري رحيم الله تعالى وبشر حي أيام كبرنا مرقس فضلنا بشر حي مجموع هذا مراجع لك ليدنا من لوجو شرحي الله تعالى اضم الشرغاح وروحة المترين خلوه لانو حبوة انت محاضرات قاطينه والله يقر طوبة انت شرغاح لبنى فتاديل الهل لكن انت اصي اذا علوات الصالة لله لك معها وحبوة شرغاح وذاتي شاهي حواراني شرغاح ناصل معها بي شرغاح ووينو كريم ايه انك الاسر ربنا امشي ديع السوق على شرغاح ليسا يلغي يا رايل اقونا جارسيو حلغي يا رايل اقونا جارسيو في الغراح ني سرا الاطرونسيو صفيله مرطه هي قال قال شرغاحي سي لا تقديته فريده امي غادوا طيب برضو شرغاحي للمصر الكرن ااا وحاول وكتابه المان في وينو بالله دوله إن شاء الله تعالى ثوارته وتعالى كتابك ااا وحويا خولم بلبل شرح طيب وحاكم اذا في الامام وحويا رحمه الله تعالى مايل ورغدا لشرح اصفيحه النجا التوفي سميره اكرم مرام ايو كيف فهمي ال الكاش وحويا الكاش فا اياكم اذا يقطم كلامه لو شرح الفتاكه فضابه تاكا الشيخ القري رحمه الله تعالى ماجد حسين حاليره صالح بن عبدالله ابن الصعدي ابن الصمير الحاضر مني الشافعي رحمه الله تعالى وعلى ذكر في سوها سالم ابن عبد الله ابن الصعيدي ابن الصمير الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى طيب ولو بار صوتي و حين مره ما كدي مالك ضصي مره يلقى كديران حلوه لسو هيا لكنه سو قينته رحمه الله تعالى كل ما مطب طبواته يكودي في الدنيا iyo مرخي أحيد عليه الصلاة والسلام كُنْ وحاول إليه أن الله بطل يتضلاتاً إيا كمذي مرع مرخي أحيد بأيه فغاري الله تنصر صدر ينحقه فغاري الله كله أحد يوجيسا صدر إيا النحق ليوجي أما هذا iyo saddan iyo marxaad saxawyan ee 1400 iyo saddan وقول لا وغلي حين صدق تغرينه ضمه عند أرض سياسية مؤلف صعب في قرن ينكه وريبه حسود عليه قرن ينكه وريبه خيرنا به أنا أقول له على رواه النبي الله عليه وسلّم الفاس السياسي هاي. حضرات مؤلف صلّى الله عليه وسلّم تصارف سياسي رفيعاً قاطعاً قياساً يوصوه به وليات الروح وعقيدات صبح وصل وعقيدات و وصل لي أركان الإسلام يا أركان الإيمان يا الله يا الله معنى هذا حضره لكن mas'alaha waxa ku jira فقه jiraa fiqhi marka baranayso waxa la raadhaa adbiladii sanad baradso mas'alaha fiqhiya marka barata dalilii kale in aad baradso waa mas'alaha kale wajiga ولذلك fiqhi مسألة الدليل la fiqhi ma noqdo wadaarinka waxa weeyaan mas'alaha dalilii keenay ee istinbaakii keenay ee كانت ضرطوية وحالة مهمة إن شاء الله و تعالى أنا بسوط بينه مسألة نصحة كثيرا أنا أفرس لك نصحة نتوصى و رقعه هل سوطيني نتوصى و رقعه إن شاء الله تعالى كون وقتنا إن شاء الله تعالى و سوطيني نديها هيدا إن شاء الله لغمها و مسألة فضح نسألنا عن دليل كولانا حينها نقولون إجمار بعضنا على سواق علينا قولون عليك أبو رينا سمينها ثابين فعندنا سواق علينا ثم نقول لك أبو رينا طيب واي فنقدمنا الجوي يدب وعندو بينا سورا طيب سمينها ثابين طيب قرآن غضوك دعوح واي على كل حال ما نسألنا بلع دليل كبان شهدون عن دليل الله ما أقطع هذا في الصفيه ثم جاتي وأدوم في البلاد وأدوم في الجنب الدارين عليه وأنا صحه هو, هو, هو معنى أهم الكل بدون علم نود بالدارس وما طيب ما رتي على رتو ادي الله الرحمن الرحيم الحديث بكتب الله من الله به خيرا يفقه في الدين فضامي حديث وحديثي بخاري صحيح وقصة وارحمي من حديث معاوية بن عبد سفيان رضي الله عنه الله حديث معاوية بن عبد سفيان بحديثه ورهي بحالة مرحة أصحاولي الميد لله به خيره. وقف يقول يا خير وضعنا يفقه في وحوفة في الدين الدينة طيب يعلمهم في الدين الله أرسله رسله من ينتبه للسير يفعل كذا والله ما بابكندون واي صح يعلمه الباشا ويعمل ونوريان وحكته صلى الله عليه وسلم إنه يرد إن العلم بيتعلم والحلم بيتحلب حلمه والباشا ذو قات شنا ولا عليه سلام والسلام ولذلك وحوياد وعديس وخادم فسوان الص عم بسم الله الرحمن الرحيم واي رجيم نح نحوله خريص جاوي بس شن من يدل عضية خير يفقهه في الدين ما مضم حاجة ميتاع جوازنك نمكوا علىنا ما مضون كلانو جوازنك صعرك مضارع صوما إنساف على جسم يا يعني. يا... وحي جسم سامر لافعل. يعني وشرطني وشرطني سمرة. فق كفاي جسمه يريد. لا بروحه لازم يجوا التقاط صار كل سمرة. كلامات فق الكلامات الجسمي الإنسانة ويضطه. أنا سعيدا انت, أنت رب وصدها بجريا انا رب ما شوف اليوم انا جزوني اليوم وطارقتي ايا روالا انا عمشيك أنا سعيدا انا سعيدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ميء الهي الليه الرحمن محرس قد اهالي محرس محرسني اوتادونكا الرحيم محري سجار أهانيب محري سنة وتآخرها هي ايان قطاع فهو بلايوية خلق كذن وكاس صنعية وكاس أنسى حمد الحمد الله إلهي والصلاة المهضة رب العالمين عالمك أوقن الذي يذكرها سبحانه وتعالى صدق الله وكانت ريد الحروبية حيثان كفاته سمين أفلين وبه سغل مستعين كان هو يدي سلينا على أمور الدنيا دينة أمور تينا إيا وديني دينة إنتبه انت على أمور الدنيا الدنيا الأمور هيدا إيا وديني دينة إنت, انت وصلى الله وصلى الله على سيدنا سيدنا محمد النبي نحملها خاطم النبيينه، أميال إليك لو لم يسرى، وعليه إيركيسى، وصحبه الصحابيسي، أجمعنا بنامسود، ولا حولا حول منهن ملهن، ولا قوة قوة من إلا بالله، إلا بمعونة الله، الله كاره سمويانه. عليه العريش الغين العظيم إينا الله سبحانه وتعالى يا محل سلة الحمد الله لله الله أصلا سبحانه وتعالى رب العالمين عالم قوام عليه صبر دليل وبسرا مستأين كالم ويدسنا على أمور الدنيا. ويالا أمور تيدا ويالا دين وصلى الله والله الله وصلى الله و الله عمانه وصلى و الله عمانه على سيدنا سيد محمد محمدها حاطر النبيين أنبي الله يكلفنا ما يستريعها وآله إله وصحبه صحابة الكلسي أجنعنا قمانتور ولا حول حيالا منهم ومالهم ولا قوة تعاون لهم الا بالله لا علي علي علي ولينا اله الا هو سمو يعني خليها خلي يا سقي العديل ويلا فضلكم وااليه ائل الذي عليه الصلاة والسلام حال ا اللهم صلي عليه افضل وكل مؤمن ومؤمنه ويلك استا اما قف تاس اورغا يا غبرك است او اله هو ليس سوخر هو تعا hay adaba waali wax soo garaya saxaabada rasuulka soo garayso ma من markii zakiya baabka laga hadlayo baqraabana laa lo deeramo yaani dadu xaree maqamada cu'amar fi la doobiyo baa soo dhuhu aalku waxa laga wadaa xid آل النبي هم أتباع ملتي لن يكن قراوته إلا قرابته صلى المصلي على الطاضي أبي اللهب عرع مرقب حاوليان آل كن نبي صلى الله عليه وسلم وقوة الدين تسراعة حدين مرقب حاوليان أي أهم لها كيس قرابة يستكري وعدها أهم لحيث كنسليه يعني فإذا كنسلي لهذا دعك na weele ila aad iyo ila qaraabo iyo niga oo dhan ee gaar soo gariibo caan maalay ku dhacada iyo laab iyo jaariyo dad badan ay ku jiraan ya meeso soo san oo soo gur guray ka tahay dadanimaaya oo rinmaaya waxa ma hadin insha Allah xagee سيخ خاصة او قوري هنبا في الشيء ولذلك عبدالله الحين يا باحنا طلعي خاصي على العمر خاصي عام بالسعطي خاصة وعطوه عام بالوعصي ثلاث فصل خارج الثلاث فصل وعنونا لصوان محرزنا فصل هذا كانت فصل ويا صمع سح فصل لما ذا فصل هو ان تنسيج لديه و هو مجرد عربيه لا فصل من فريق و بمعنى فاعل و هي فواصل جديده فصل و و من تعبير المصدر و اداره له من تعبير المسجري مثل فصل الإعراضي فصر يصر فصلة فصل نرغل فصل لهم حي وهو أخبر فصل لهم مستر بالله اسم فاعل اسم فاعلنا له جينايه وهو بمعنى فاسم فصل ينفصل كعبير تعريفه وإلا نريسه حوله الحاجز بين الشيء أينه؟ وكما انتظر المقدمان ان يوحصوا على الله حيث يصمت الحاجز في الشيئة هذا هو فصل وحاولها كان فاصل هذا ليسوا وكيف حكومتها سريع فاصل لها لكن فصل من نفسه ضريع ضعين وأنقصوا عنه هذا وضعها كان فصل من الهاتف وقالوا في الهاتف نصاص معها فيها وحاول يا اوبي ما كنسو كاري لغاين من ايو او قام بساة سخينة السلامة وخفلة فصل هذا كرفات روية أركان فيه اركان الاسلامي اركانة الاسلام هنا فصلية هي اجابتها عليها اجابتها طيب اركان الاسلامي اسلامك اركان تيسو اسلامية هذيها رايح أركان الإسلام إسلامك ترشيص خمسة عشر شهادة غرسان لغرض لا إله إلا الله إله المويان إله كرها وعبد النذير وأن محمدا عبده الله رسول يحي ويقام صلاته صلاته لوله ويتأذ زكاة زكاة اللبيح وصوم رمضان بشه رمضان وصامه وحج البيت حج اول قتو من الصباح اطفع اوذا اريه حج حجي شاب سبيلا صحي وخطبه هذا المؤلف رحمه الله تعالى اركان الاسلام وكهر ليه اركان الاسلام شمطاب تير حبيب الكبير اللوائيه اسلامي المناطئين البرئيس واجمع لا خلاف بينه اهل العلم. لكن هو روح يسكسي خلافان صلاة عبدوه حول الوحسي وقبتها دي اما داوبا نسمعها و روح يسكسي لكن حدين امتى ميد لك اوه يقضي دو شانت عميد كميدا دين دي الاسلام وانا وصل ما حداش يقوم يجلو انت مجدد اجدو وعلى اصفة عمر رؤي الله عنه الله حديث بولي الاسلام على خمس شهادة الله وإله الله وعنى محمد الرسولة وإقام الصلاة وإدار الزكاة وصامر وضاو حجم البيت طيب هذا هو حواليا حديث كاس بخاري إيه غير في أي صور حديث كاس وإدريلوه طيب إنه كاس عنه إيه حديث كتيرا إيه عمر من الخطاب هاي صومة في صيحة مسلمة غير في نبي عليه الصلاة والسلام ونقرأ قرفت الله أي عوحد عن علي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يبقى ويبقى وقرأوا يا واي أنا سأعون حديث حديثة للفهم وعشا قلت أمه الغزمة ضهير حديثة وحاولة كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما يقرأ يا رسولك عليه الصلاة والسلام ذات يوم ما لم نره كذا، فظهر علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. غير من بدأ رسوله صدمة، أيام بدأ مريض، من كان طلع على عجيب يوحنا، ثري الأعد يُمدو بعين، ولما سنو من كان صفر يوحص لغة رائعة. و دهنمي غوسان فادغي فدا لي شمرتا من لي سغاها و خويان مرفو يبت قد انت يبي ميسر فدي له غرم يا له ولا يعرف من ناحد كدي من فاسمنا ركفتي هلالو بسي لو لي سد والسلام و كتي وضع على لانني سيكفن وخدلغي لاني بودي انني قال عليه الصلاه والسلام فرضا و يا محمد و هي اخبرني عن الاسلام ماذا سببه الاسلام كيه ورن فرضا هو و المسلم كان اي هو تشهد ان لا اله الله و محمد رسول الله ويقام الصلاه و يدفع الزكاه وصوم رمضان البيت اين يكون عليه الصلاه والسلام طيب فصد الامر اركان الله اله الا اله الله اله الموحد الا حق <تصفيق> له عبدان ماجرن الجنتين وان محمدا ابن محمد رسول رسول فيا ويقيم الصلاه البيت وحجو البيت حجو اللي قتو من ضفه استطاعه وذن إليه حجو حجو يسوي نصاعم أه أهلا قرآن قد في دينا جميل منك صليه وأبا أخوه حاولي وعقيم الصلاة شيء صلاة يزكا صماء حاولي النبي محاول الرسول ما كان محمد غضاء حدي من رجالكم ولكن رسول الله وخاطم النبيين وكذلك الله كريم عابده آل قل... آه... بقران كهيد ورياه قل... الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله إلى آخر آية طيب تصلح ليك الله كريم عابدنا الكتاب إذا أركان وحكمنا الصلاة يو... إيا اه... صائزا سو... كذا في انتظار قام الصلاة وصيزة كذا فخلص ربيه أما وحوم صونك يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَكَذَلِكَ حَكَّمْ وَلِلَّهِ عَلَى الْمَّاسِ حِجِّ الْبَيْتِ وَلِلَيْسَ تَضَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَةِ ضيئر على ايضا قراءة تقولوا هو مبغرامنا فقد الله يكبوا احنا ومسنا صغائنا فصل في أمكان الإيمان أمكان في ان تعمل ان عمر بالله الهي وملائكة الملائكة يسا وكتبه كتبه يسا والرسول الرسول الشيساب وابلي ومين اخر المالك يام رميسه وابلي خير قاط وشرني كيسه شرقي كيسه شرقه من الله تعالى لا حق السرقية لكن حقائف هنا انك صدر الله سنانة ثالث جامع المصن العقيلة ايضا ناشا انك صدر الله لكن الإيمان أيوه. أيوه. لك أركان الإيمان إيه الله أولا بكم أيام إيه عدد دمود أحيان كيلة إيه مرائب إيه قطل يا رسول إيه هل شون من السؤال اللي السلام عليكم مغاية إذن أنت يا سيدي الله أبي هارك اليدا سنوات أفهم الله كوركي وحبسه كل أيام أركان الإيمان وغالي حد يقول له إلا هم حواليا كيف يصيح أركان تيسا حد وضحنا له قيدي حين دهن سمته والجواحه فضحوا اي شيء له له ايمان الى حدث سمته قول من لسانه اعتقاد ما له للقلب هيعاور بالجوارب باين ابدا يزيدوا جوحه جل وهي أنت تعريف قيمي الله لهم قيمبي السجلية الإمكان وقدضونه تض Job SAL H Александ grass للذيكيidal Jay innoksa تضضضض Five S Ud إبيع Gesellschaft إلي d intensive عقلية لوxsara m поơi واتهن سجد بحرقين Tiger هذا roadmap في awakened الله04 تعليف به سناء وخلقي وحليان اقواله مثل طيب وين وصري اركان منار السته طوالا متى انا احاول الى مرقب رومي ليس واين نداء الالمانو الله وانوهيتي وروميتي واف السماي وصفاتي ان ترى ما ليس اذهب حين تبين رومي هذنا ما سيد دولينا ميكايريا سرافيل <تصفيق> يقول لنسيا ينتظر معانت هذا العقون ينتظر عمر كوغة السبعانة ينتظر عمر كوغة العقون إنه هو الرئيس الكلية قطبتها قطبتها السودة الجديدة وقتاً أي منزلتي من الصلاة وإنه سيد أقول رميسو رسول شام كيه ورد إيه وحويا لقد قلنا نقول الله آدم لأنه محمد عليه الصلاة والسلام إنه مرغة حقيقة نقول رميسو مالكة قيامها باليوم الاخر محلو بحي ومالكة وطن سمعناها طيب سادر في مالكة قيامها انها ضغني سايسة ساي عنها ساي واركيس ياهواشيسة يا دواطين كيمانية قد التانا سانه هو انها ضغني سعوه حويا بالبيت في اخر اخر اه انفروها بيت قدر كام بالقدر المقدور هي فإنه دعاء وصيحه قديري ودينا في دي دي دي قدر كمراتب مراتب في سوايلته هو تري الحلم او كتابته او مشيئته هذا خطا بايث انا ده صح والله واحق بالكوا هي ويه عبدالله حاوليا كيس خيرك يكيس شرك انت لئنا بل اسمه اوه ولا زو نبي انا حكا شهر صلى الله لا يجد احدكم اما لا يجد العبد بعض الايماني حتى يؤمن بالقدر خيره وشرقه وحلوه ومرغه عبدالله ان في الكيس من الهلي لا قدد الرماية كيس وحاوليا كيس شرك كيس وخيرك ma aankiisa qaraarkiisaa imtaraa ee raguwayo waa laa'zi weeyo urdalku wax weeyaan ee nabi Muxammad sallallahu alayhi wasallam oo sida ay leeyahay ayaa wuxuu darkiisii u saaqay qasay fudaas oo xuruurii aaman soo dal qadary qadar fardii salaaf fahmi ariga marku hadhu dhacan marka calaaxda ay soo xareeynaa oo hawlaya caasoo ku وعويا إن لله وإما إِلَيْهِ راجعون أنقص عُمّا وإيه فصل في معنى كلمة التوحيد كلمة كلمة التوحيد لإله أمن لا إله إلا الله مع نيد ومحس طيب كنتم كذلك يسيرنا وحكا بصوة الله يسيرنا سواء سواء رسالة محمد إم عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة لي الشيء ونصوه معنا لا إله إلا الله. يرد صمد الجمل إلهات الله وحده طيب نصع الله. وحنا مرتب ومعنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله من الحويا لا معبود من عابد شر مذرو بحق الحمد له عابد شر في وجودي وحويان. كون كحديثة إلّا الله لا إله إلا. تعالى استعد وصلح. وصلات في يوم من. سميعاً لا معبود بحق إلا في الوجود إلى الله كنك إن إلهي حي... إن حق لذي عابلك فنزل إلهي الله سبحانه وتعالى يعني هل كان روح المحل السريح بحق نقول لي هاي؟ بك شباق لذي عابلك في سنة أولئلة أصمانتا ووقتا المخلوق وقبتا هاي؟ قال هدو حق لا إله إلا الله لا رب إلا الله رب مجر إله مريان وارسعنا يمع قال الله الرؤية السماعين وليم سألتم من خلق الصناوات والأرض ليقولوا من الله فما ينفكون قالوا الرؤية سيئين إن الله ربي يهي ما يجرم قال الله سديد مجرم طيب إيه كالي إيمان من سماء وحيا وحاوليا كالي يعادلهم إيه كالي يعادل من لي أو كالي يعادلهم إسماعين وحريما و انا ثاني خروه العابد اون بقى وحاول اشا هسه يا لا عابد مش زيها شيء عابد اه عندك سؤال سؤال لا خالق إلا الله أما تبريق اشياء يسالكم معنيه اما كو ككم معنيه هو منصور و باطل و صحيح ملك باطل لا خالد ان الله لغوث شريكه لا رب ان الله لغوث شريكه لا وجود الا الله لغوث شريكه لا الله لغوث شريكه لا مالك الله لغوث شريكه كليا لا معبود بحق الا و ياداموتيسن لله عز الله سبحانه وتعالى اليوم تسوان فياسو على انت فاص في علامات كعلامات آه علامه البلوغ كان جارك علاماته اه علامه ابو قنجار علامه ابو قنجار علامهها لو قنجارو اوف مو قنجاريه ان لو حي مؤخره نواصي شقنا وحكارنا فكاليفتا ايه قفكة وعجبات كسارا ايه قرن وحكوه عجبان سيدين يستيقوه عجبان وحيرا اصلا لقعنا صمع نحاك حراما نحاك حكوه عجبي بي علامات البلوضي بانجارك علاماتي سن ثلاث مواصدح تمام خمس عشرة سنة حشان ايه تبان سنة اعطا ميسر ما في الدكرة نتالب والصادق والله احترامه هي رغب في الذكر كله يا لون صادق ددج اا اذهبوا بريدكم وحاولوا هاكم ما ما الله <تصفيق> <والكتابة والشربوك. تصفيق> يطاق يقول شربوط يا هو معايز إيساك لأنه لو هاي تفرقك ميزف حاينة لأباحث فاهمة فاهمة فاهمة أنا قلت عني عايزتي لي ويقول مركة وحاولي أحافظها تحرينه وحوقها غريه وريرة ويقول وحاول أنكوده عيني وحاولي أن دمرك وحاولي أنسلته لحافراته فلاك عم هذا هو صحيح ويقول هذا نوح ان الله لا يستحيي من الحق لي. الله حق خميح الصورة كذلك نحاول نفسه نفسه نفسه نفسه على راس البلوبي على راس البلوبي على راس البلوبي تمام و 15 سنة شاي توصل عمي سلمان في ذكر الكلام يومو ثالثه ددي فالحترام الرياضه في ذكر الكلام يومو ثالثه ددي متس 20 سنه ولا هو يا في نفس الجواب ددي متس 20 سنه ام قول شوفوا على رابط الجروب لها olta eragant aan garcinayda wa hawl ka turduway qofkan xaqsuu gaaray waxna loo qabsan karo waxna u mutaysan karo waa dibna lagu yeelan karo xuquuqna lagu yeelan karo suuudada uuriyay cambarku ilmuu adu ha dowliya sala waqtiga leeyno arwahum salaayt sabab jirba gaaro qofku qaan gaalo waya mid qaraaqta xarbaatoyo waxa yaaba so ay gudbayseegi ka oo muhiim in haday gaado dad waxa wayan qaba dhaqannta ayba oo isii socoto xagga soo hagaajin bar yaradii ولذلك afkaas sadax رجاله iyo nisahaan way wadaagaan hal madonahay gool yahay way sadax laftii hadba waxa ay wadaagaan waxa weey shar iyo qolkiisano hadii uu tamaystirmo wiil iyo gabadh wax doon yahay ma noqdee shar iyo qolkiisano hadii uu tamaystirmaan wiil iyo gabadh wax oo kaan daro qofas hadba shaqi maaha inuu biye إنه qof fi inuu leey ينتهي shaqi maaha gaawad in diilge aanu soo arato inuu leey su'aad shaqi maaha afalku waxa weeyeen ciliga saneyo jilmaad dadaha oo kan jeebay bus shadaalo an soo xanno soo dafay waqof saah waxa uu yimida biyaah amreen oo yaqaano imuhu ma waxaa abuuro ama waxaa tafirmo imuhu biyaas hadii imuhu ama weesku ahaa sawir raswaayen tagriyo soo dhuul gali suu'sa xuduudaha saacadaha joogo hadii marka uu wax nin ka soo wani weero harista la shaqay weeriya waani aro gaamo weeyaan ka falkii waan nin wii soo yeer samin oo dad gaweey waawayn wixii lagu lagu yeelan waxay mutaysan yeelayna way mutay u mutaysan bay wali wii weeyasay ragoon baloo xaaltan hadi waxa uu guur booda uu guuriyo waan u wiinaba la wadan hadi waxa uu hayo service hadii ma kalaa ko waxa weeyaan oo ay waxa weeyeen biyaha ma caafay dareento waa laga garan kara waxyaalaha kale qofka ciilanka rolaydii la garan waxa laga garan kara calaamadda ay fuqaanu shugaan raxmuullahi sayu waxa kale yiraahdeen biyaha sida qos oo tareeuran siyaas qoska marka uu baxayiraan gaab ku oro oo kale ay marada ayso ugu taa ugu dhayso ama oo qofku waxuu dareemay xishood markuu ka soo baxayo kare baarlamaanku koo soo direen oo qadiyada si yar raxan taa saxaydi hadii gabadh inta ay madaxayso aragta ma gabadhan way taan jaleeyd iyo weli sidoo baa way ma loo xisaabtami ma baaf ka xijaabaan la oran ninka inay waxa uu iska qarin in loo جيمير كوينه كان جا ده كوبا حبه يادو يا فضليه لا سمي الدين جرا ده تمر يو على على الشكولون جرا شوما له ولا سلمي بايو ام عايش طيب عن عمر تمام كان وهو على حوشاتي يغرو ويقان جاداي ومجد العصيان في فتح الباب وحصان جبر xamartaay في 22 jir oo ayay kaayay kii labaatan jirti si oo kale beeshan ayay leedahay sax yaa dad iyo kuwa aad bay waxa ay gaab dhacdo oo uursamayaan kuwan laakiin waxa lagu nidi 10 gaal waxa baa ku dhinan 10 sheegaa ku dhinan ay ku حاجة ده جد مدين تنا على بركة وحاجة يقولها حرام لا يصدق بس عور ليه بيمشي من بيت لا يساعده خبر زاهر إذا دين على برو كتب في waxaa ka soo jeedaa sayso safar beesoo oo ka xawayda isfida iyo waxa ay ku dadan wax bayd la soo qoray mar kale waxa waynayn waad isla طبعاً لا، إنسان دليله <تصفيق> لوعي السلام أدلوا حكيم الكل، عليه السلام دجال سوسة جاله يبنيه، النبي عليه السلام دجال سوسة جاله يبنيه ويلي، دجال سوسة ما خاطبه ترزيل بناها، النبي يقول جينا نقبل دجالك، كتب أوليان أحزاباً ليبنيه، أو وحاولي وحاولي في المريكة تعطي على هذا القطر وعلى ما هو حاول إذا كان يمكنك الوقت القيامة بقى ماذا؟ لا يوجد شيء حاولي الشرق 8 سنة وحدة يومها ماذا يفعل؟ حتى بل إما جواد إما حيار جواد ينطل يلعب السؤطة أما كيف يلعب السؤطة وحيار دلك وحيار جراعي وحوال بقى وحيار كفبة وقال غير الضمار فقط هو agrooya wuxuu qoro yaa murqaal saxawayaan lawoon qof waxay sharraan agrooya waxay saawid saxrooya sooowada fen waxa من ma min baa maad baa agrooya kan waxa weeyaan soo maaha agrooya kana soo min maaha agrooya bay sooowada fen caadsi macaa aba maxay soo yeelay maxay soo yeelay hadawdi waxa ka sii laa adood qolo dogreen yahay waxa la xiya laba u xudrun akhlaaqadna u biisay soo wafayna laba adoo dogi inuu garay akhlaaqadna u fargalaan aya soo saaray markaa qorashooyinka taswaas ta kalaa hawl ayaad hadaydu suuxumeey يو عيدا انا ساعة جنو باعات حكم تيسا اخونا وحلوو حكوبي يهزو غيرو حلووشي بجانو يلا لا يهزو حكوبي لابا عدوكي صحيح بغادو فيه الله لابا بحاول يا قصآ قصآ وطاكي كعان جاري اتماعا كسو بغنال الدلو بغاية وعوة يا صحابي صحابتي مكوكا اسلامي اسلامي دورتو كمينا يهيدون haye wasuleriye aniga waa la idii deelo qof aad tahay saxan islaow meesha halkaan jidka soo duulo iyo طلب الصغار أبي سودا طلب أفراد دورها يقوله الله سبحانه عليه منتجر الحوريه حتاي كول بينا ميلا فقال يدون يلو يلو جارق اما جديد اما تدويره حتاي سو عرفت اكو ادي دي دي ساعه ميلا بينا وا بعد دو ضاله دو ييره صح حرونه دو ضاله ما ادي دي عافات فينا دي دي طيب عبدو كل دور لكن ادو يبه عافات حضره شنو ما فهمي لا بيش صاروا طيب قسم العلامات علامات البلوغ علامات البلوغ 3 و 3 و 5 تمام و 15 سنه و 30 سنه ادمي في الذكر وانثى تمام يا شباب و احترامهم لان دارك هي مرخص حوياق وقسمه وحو احترام زين إنه حاوية الرياضة الجماعي والحلو والكريه والكتف من الجياسة فيها دبلية لكن هذا هو رأي سوبيان إشوان. بالذكر والنص على خلايا سبدي ولا تصف سنال سرال كرو الحيو بي الحجم تلوم سال جواب على الخاص فئة لا تصف سنال طيب فصل في شروط إزالة الحجم جواب هذا شيء ما وشاشي عيري قيل واتيجي وعذر عيني أنا كلام. يوم راح يكون فهذا شيء نفوسهم، هذا صحيح. قبلة الله سبحانه وتعالى يسمى شيء، يوم الجبهة إلى السراجين أي صوت. قالوا لا شيء صواريخ فنحن سلامه رأي. فصل في شروط إجاء الحجري بجح الجذتان في شروط اللوظة على في الاستجاء الاستجاء الجري شروط الحجري بجح الجذتان في صوحة شروط اللوظة ثمانية وستة أن يكون ليه بثرة في أحجار صدق بجح وإن ليه محله محله يباص ولا في لا ينسى النجس النجس وإنما ولا ينتمي له ولا يجر ولا يقرأ عليه آخر جلس الله أنا تشك ولا يجاوز ومن جد جلس صفحة بريه قفعة الدي عتاع مع مع سحر يحل منه وعند النواحي يانو رضى الناس يتصور بحري إنا حيدين أترى كلاينا بالعربي معه لا تصحبنا في بعيد إلى الجر كي كي جرسومة jirkeega marba ku faanayaa iyo waxa shafada wax shafadiisa waa kalaftiisa 100 qana ya qof uu niga la xaalayoo qaaska nimkoote markii la xaalayay oo kale markii yaga gooyay hanjiska inta badan qof wax lahayn kaarta amiruxo oo aakharna in ka ولا يصيبهم مارو بيهدوه إن أسيرنا بيهدعين وأن تكون الأحجار بجعام طروا وينه انتهي فاينة طروا وينه انتهي حضراتنا وينيشت رحين الله تعالى وحولي قد حمد صلوه السندسانيو دير شقق لباين حضراتنا وينتون جلو حاسي يعني حطبا بارول السنجانيو والسنجانو والسنجان كان صمح السنجان هادوا أصل كيلو مواجبة من صواصلهم ومسألة ثلاثين بينها العلمين اي مرة اخر الامام ابو حريفة ايه روايه امام مالي لغوظة محووية وصلوية الامام الشافعي اي امام احمد رحمه الله سعره روايه لغوظة مالك محووية ووادي والغاية احنا واسلاحي طيب استنجل الله اما بجوء الويل استنجلسه الو... الو... مبنان تعي عند إمام مالك وإمام أمام حنيفة معا بقية وحدة لفا لويسي سنقضاء وعند إمام أحمد والشافعي لا مضى ماما بالإمام أفضل من هم ساتذيك اللي يهين بريد في أصبقي كفزي وانين يا وحي السيوي دير ولماذا بحما طلعي عليهم مسألك هو عضي السيوي دير إم السيوي دير وحوليا مصدح ممي سوى اللمع الإمام أبو حنيفة إي إمام مالك وحليه اللمع مرهب أصبقوا حوليا حدي قكي وحويان حقت يحبون ليش مريض فيو ومضان وحويان إن أزز زيادة ويا أحد الأهل يكره ليش مريض من نقطة مثمر نقطة حقت يحبون ليش يروح ومضان وينه على ما هو شاسع من وحيد عن ما يما يروح اسمه صحن اليوم صدق ما يحكي ما يرزق وينه سبعة سبع حتى حدي ليش الطيران بيله صدق ولا جرسيو حتى الطيران سيدات، إلى يوم ملي ومسات إلى مسات العيو، إلى راحنا الله خلاه علىهم. بقى حصل صبح عرفنا، صبح عرفنا. وحيث صبح دزا أرفق بعضك على المرسوم صبح إنسانسهم، موجود إنسانسهم موجودتهم. وين؟ إلى مسات عن عمر يا، من كل مسات يجده، والناء هو موجود إنسان صبح، كنا صبح في راقله، أبل من المرسوم. ما ألف ورحمة الله وطاعنا cidba haba istaaguna wuxuu ila marxa sax weeyaan koob sadex dhagax weeyaan waxaanu ka shaafeeyay xilayoo xana dalada weeyaan maxaa kan way madayfiyaan maam waxa weeyaan jeesweynay gelgelin oo ay kugu gelgadi biyo dibad galu goy la samirada Laulpojana. Enemmän tai vähemmän tällaista kiputtujia on eli siinä, että ihmiset kenties voivat astahtua veneen. Diel on mävänä siinä, laitunen kauan ما يحمك الله و ما يديره شروه دجال حج للسواري و تواتد أيقون بالصلاة لحجار الصبح على ذي الحنيب وين يه وين يدور محل ولا يقف من جسم جاس وين ولا يمسق وين يغرغر ولا على آخر جاس وين قئبا ولا يجاوز وين يبدي صفحة الدراسة وعشرة كمرتيسة ولا يصيب ماو الناس سيمكلي وأنت تكون لحجار ريحان وانت باهير وسم الله صلى الله عليه وسلم نبينا سيدنا إن شاء الله.